وَمَا أَنزَلنا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ مِن جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ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 وَإِن كُلُّ لَمَّ جَمِيعُ الْدَيْنَ مُحْضَرٌ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيَّتُ أَحْيَيْنَا هَا أَحْيَيْنَا هَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبْنَا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ